بسم الله الرَّحمن الرَّحيم والالمُرسات عررف فَل العصفاتِ عصوَ والَّ شات نش فَفَارقاتِ فرَق فم القياتِ ذكر ُذرن و نذرما فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجنت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك لو ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّمَّا نُهِينِ فَجَعَلْنَاكُمْ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَّرْنَا فاني ملقادرون ويل يوم يذل المكذبين ألم نجعل الارض كفاتا نحيا ام واموات وجلنا فيها رواسيا شامخه واسقيناكم ماء الفرات وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلّقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِن طَلّقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ وَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماعات صف ويل يوم اذل للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يوم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 بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قِيلَ لهم اركعوا لا يركعون